ما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هل الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أن 119. لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 110. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيوا يَأْكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يقوم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرت على ما فررت في جنب الله وإن كنت لمن السخري.